اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذا ديتنا وهب لنا من لدنك الرحمن إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرجف قلوبنا إلى تعافيت إلى الإيمان الكامل والإفلاس الأتم واليقين التام والأعمال الصالحة وصلى الله على سيدنا محمد وعاله وصحبه